تلتفل. لازم يواجه في الدنيا ان يواجه في فذلك الله الجبر والله مع شريف الخامد بسم الله بسم الله على رسول الله صلاه وسلام من وبعد اللهم اساله ان يتقبل منا صلاتنا وان يتقبل منا صيامنا وان يتقبل منا قيامنا وان يتقبل منا دعاءنا اللهم اجعل هذا الشهر الكريم شاردا لنا لا علينا اللهم اجعله لنا جباله خير وفاتحه خير ووفقنا فيه لكل خير ووفقنا بعده لكل خير ولا تجعلنا نبرحه إلا قد رفرت لنا وتجاوزت عن سيئاتنا بفضلك ورحمتك ورحم الراحمين ورحم الامين وصلوا على أخاكم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام ثم أما بعد فكما تعلمون إن شاء الله تعالى أن الحديث لا يزال مرسولا بنا عن القصر وما يتعلق به من الأحكام وكنت أتحدث مع حضراتكم بالأمس ووقفنا عند المدة التي تبيح القصرة في الصلاة وبعد أن عرفنا المسافة التي تبيح القصرة في الصلاة كان ينبغي أن نعلم ما هي المدة التي يظل المسافر فيها خاصلا في صلاة خاصة اننا كما قلنا هناك بعض البلدان يسافر إليها بعض الناس فيمكت فيها الأشهر الطوال ويمكت فيها العام والعامين والثلاثة من ذلك فهل فيظل يقصر صلاة طيلة بهذه المدة هم ماذا يكون الأمر قلت لكم بالأمس هناك نور أو نقاط معينة ينبغي أن نقف معها وفيها قلنا الامر الأول إن الكل متفق على ان يوم الجهاب ويوم الاياب في السفر دول لك فيهنا للقصر دول خلي خلاص اليوم اللي بتسافر فيه واليوم اللي بترجح فيه فذلك لكل المتفر على ان ان شاء الله تعالى لابد ان تكون عندك نية الاقامة فإلا لم تكون عندك نية الاقامة فانت تقصر الصلاة حتى ويوم كثب عشر سنين عشر عشر سنين انا ذاهب الى مجال كما قلت سنياتي اذهب اليوم وهذه بعد يوم بعد يومين فحبسني حابس لا نية لي ولا رغبة لي في المجد وضربت لكم بالامس امثلة على ذلك قل ايضا هذا خارج الكلام واقصر كيف ما شئت تمام قلت كذلك علشان اقول ان فلان مقيم ينبغي ان يتحد ها المكان ينبغي ان يتحد المكان وبعدين ذهبت الى مكان ثم اخذت اتنقل من مكان الى مكان واسافر من منطقه الى منطقه لا يسمى مقيما زي ما قلت مثال قلت اللي يذهب للسعوديه لا يسمى مقيما فيها لو قعد ثلاث اربع ايام في في المدينه اربع ايام في مكه اربع ايام ها في جده ثلاث اربع ايام في الرياض ثلاث اربع ايام في ابها وعمالها النقل لا يسمى ها مقيما لا يسمى باي حال من الاحوال مقيما فذلك ينبغي كما قال أهل العلم أن يكون المكان صالحا للإقامة يعني أفترض أنك فرض عليك أن تكون في مكان وهذا المكان لا يعد صالحا للإقامة وهذه مسألة يمكن فتنا نتكلم فيها بالأمس ونضيفها اليوم أن يكون المكان صالحا للإقامة فتجد مثلا بعض إخواننا اللي بياخدوهم الى يجيبون مثلا من بلده اسيوط من سهاد من كذا من كذا وبعدين يدخل المعتقد خلاص معروف ان هيعرض له زي ما يريد ربك يعني سنة 2-3-15 زي ما يريد ربك تمام داخل السجن هو الان ايه ها مقيم هل المكان صالح الاقامه ادخل السهاد ومن ان هؤلاء الذين اتوا بهم من بلادهم ووضعوا في بلاد سجون الاعتقالات لهم ايضا قصر في الصلاة لان المكان غير صالح ليه غير صالح ليه اذا انا استبعد هذه الامور وابدأ اتكلم كما قلت بعض المقفاء رأى اني ليك القصر تلت ايام جد عن تلت ايام ينبغي ان تطم اليد الصلاة البعض الاخر كما قلت قال لا ده مش ثلاث ايام ده عشرة البعض الاخر قال هه خمستاشر كما قلت كل فقيه وكل رجل علم يقول ما نحن له لكن في النهاية نحن لنا هه الادلة ولنا مستند كل رأي في هذا باجي بنظر الى رأي الامام الشافع والامام مالك اتفق لاثنان وعلى فكرة هيبقى متفق معاهم رأي الامام احمد بس اقولك لك الفرق بسيط جدا لكن هوي الإمام الشافعي والامام مالك امن المرء لو ذهب الى مكان وعقد النيه على انه سيقيم اقل من اربعه ايام قصر الصلاه بكل النسب بقول الاربع ايام دول تحسبوا ازاي تخرج منهم اه يوم الذهاب ويوم يوم الدخليه في الحساب فالامام الشافعي الإمام مالك يقول ان حضرتك لو قررت المكس 3 ايام او اقل كل المده دي هتعمل ايه؟ هتقصر فيها الصلاة نويت اربع ايام او ازياد يبقى مش هتقصر غيوم السفر ويوم الرجوع والمدة اللي انت قاعدها ستصلي اه؟ تماما ستصلي تماما جابوا الكلام ده منين هما بيقولوا من الشافعي من مالك ان, إن المر لا يعد مقيما بالظرب لا يعد مقيما الا اذا مدثه اربعه ايام او اكثر اربعه ايام يا ويس او أخر. اقل من كده ثلاث ايام او اقل لا يعد مقيما طب جابوا الكلام ده منين جابوه اولا من روايه صحيحه في صحيح البخاري ان النبي عليه وعلى اله الصلاه والسلام لما هاجر من مكه الى المدينه ثم شاء الله وقدر وفتح الله مبتدا على المسلمين الروايه تقول فنهى النبي صلى الله عليه وسلم المهاجره من ان يقيم بمكه يعني وقت ما فتحت ما يرجعش واحد من مهاجرين يقول لك ايه اه, اه مكة فتا عباء ارجع ليه اه لبيتي والمكاني والاولادي قال للا انت خرجت المهاجر ستظل مهاجرا الى ان تلقى الله يبقى مش هينفع ترجع تاني مش هينفع تقيم تاني يتروح الزيارة اهلا مقيم لا فنها النبي صلى الله عليه وسلم المهاجرين من عن عن ان يقيم احدهم بمكة اسمع عبد عبد البيض ثم رخص لهم ان يمكث الواحد الواحد فيهم ثلاثه لها عن الاقامه خد بالك بقى وبعدين اذن لغاو يوعد كام ثلاثة ايام تسمى من كده ايضا ان الثلاثة ايام ها لا تسمى لا تسمى اقامة ان قال ما تقيم في مكة بعد الاقامة لها عن الاقامه في مكة فلما يغذلك انك تقعد ثلاثة ايام يبقى الثلاثة ايام دول ليسوا, ليسوا اقامة ليسوا اقامة ولذلك اخذها عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة اجمعين لما تولى عمر الخلافه منع اليهود والنصارى من الاقامه من الاقامة في الحجاز وثمت ممنوع لا مبكى ولا مدينه سعوديه لا اليهودي ولا النصراني يخشونها ويعودون فيها دلوقتي والامريكان عاملينها مرطعه عشان اللي فيها رعاع واللي بيحكموها يقول لك الملك والامير رعاع عشان الكرسي بتاعه داب كلام كفره مع عدو ميلاد والعياذ بالله وليهم معسكرات والعاذ بالله وعمل لهم حمامات سلاحة وعراية والعازب بالله ربنا نسأل الله رب الناس السلامة فباية المسألة مسألة الدنيا وليس الدين فعمرة الخطاب نهاهم عن الدخول وعن أن يقيم نهاهم عن أن يقيم أحدهم لأي أمن ما ثم خبا لزم رخص للتاجر ولزل حاجه أن يدخل ولا يمكث أكثر من ثلاث يبقى برضه ها ثلاث ايام لا تعتبر ايه لا تعتبر اقامه اللي منع اقامه اليهودي والمسيحي هناك هناك النبي صلى الله عليه وسلم قالها عن اقامه ثم يبيح للرجل ان يمكث ايه ثلاثه يبقى هو ثلاث ايام ثلاث ايام خلاص جه الامام احمد بن حنبل قال اني انا بحسبها بالصلاه في البلد بقى وهقولك القويم هتلاقوا ازاي قال انا بحسبها بالصلاه في اللي ناوة. انه هيمكث في بلد واحد وعشرين صلاه او اقل هيقصيرهم بسبب كده بقى تحسب اول ما تخش هتقعد كام صلاه هتقعد كام صلاه واحد وعشرين صلاه طبعا بخلاف يوم ده ده. واحد وعشرين صلة. قال هتوعد واحد وعشرين صلة او اقل كلهم هيبقوا فصل هتزور هتوعد اتنين وعشرين صلة او اكثر يبقى كلهم تمام جاب الكلام ده من ايه? جاب الكلام ده من الدليل الثالث اللي استدل بالشافعية و الملك اللي قلنا ام الشكعي الملك اللي فيك القصر كم يوم ثلاثة طب قابلهم ده من رواية في صحيح البخاري فلس ابن مالك رضي الله تعالى عنه وعن صحابة اتماعين بيقول ذهبنا مع النبي صلى الله عليه وسلم الى مكة للحج انا رحينا من ايه يحجر للحج للحج فما زاد عن الركعتين حتى رجعنا. من اول مراح لحد ما رجعنا كان بيصلي ايه? ركعتين. حي? فقال له احد التابعين الذين كانوا يستمعون اليه فهل مكثم في مكة شيئا؟ قال مكثنا عشرا. كم يوم? عشر ايام طب دي تفهم منها ان المدة اللي تباح لك القصر كام عشر تيام بداية النبي عشر يندخل الصالحة قالوا لا ده بتؤكد ان المدة اللي تباح لك القصر ثلاث تيام مش عشر وبالذات تقول مكاتنا فيها عشرا قالوا اسمع النبي وصل المدينة امتى فبالك وصل ها. المدينة صف الله مكة امتا وصل انت لما راح وصل انت وصل في فجر يوم اربعة دلشجة في فجر ايه يوم اربعة دلشجة اليوم اللي يوصل فيه ده يوم اربعة احفظها في ابنها تقول لها قاعد في مكة لحد فجر يوم يتحركوا من المدكة عشان تجوها بقى تأدوا من راسك الحج يمسك يوم تمانية يا راجل يوم التروية عشان تروح تباك في ميلا ها بتتحرك بعد ما بتصلي فابري يوم تمانية صح الكلام كده بقيتي ايامك كلها بقى اقامه اقامه كلها صاف بتسافر ميلا يوم تمانية صح الكلام بتباك فيها الصبح تروح يوم تسعة لانه جا يوم عارفة. بتقعد فيها الى غروب الشمس وبعدين بتتحرك الى المزدالفة. وبعدين بتتحرك من المزدلفه بتروح ها منا مرة اخرى وبعدين بتطلع من منى على مكة وبعدين من مكة بترجع منها تاني علشان تتم جمارك. وبعدين ترجع من مكه علشان تشوف و... وداع اللي مكه عشان تشوف وداع الوداع وبعدين تتك على اطره واحده لبش كده يبقى باقي اليوم دي كلها ايه كلها سفر تعال بقى نحسب له الليالي اللي اقامها فعلا كم يوم اتفقنا ان هو وصل يوم ايه اربعه مش حسب بتعدد ده يوم صفر خارج الكلام وتحرك يوم كام ثمانية ثالث صلى الفجر مش يتحسب لا يبقى مطالب بان نحسب من اول يوم ايه خامس اول خمسة. ستة سبعة كم يوم اللي مكتهم ثلاثة هم خدوا ثلاثة من ايام هم خادوا ثلاثة ايام من من هنا من هنا قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم ما مكث في مكه الا ها ثلاثة ايام وباقي ايام بقيت العاشر ايام قلت بقى نحسبهم. يوم اربعة كان يوم سفر خلاص يبقى قاعد خمسة وستة وسبعة. يوم تمانية كان يوم سفر خلاص قادي خمس ايام عده. بعد كده كل ايامه سفر وترحال ما بينك ما بينك او المزدلفة وعبش كده. قلت اللي بعمل. فقاعد فيها 9 مسافر 10 مسافر 11 مسافر 12 مسافر 13 مسافر اللي هو اخر ايام التشريق اخر ايام رمي الجمار الى 10 ايام اللي قبل. في العاشرة ايام اللي صلى الله عليه وسلم ما اقام فيها الا ها ثلاثة ايام باقي أيام وكلها ايه ها كلها سفر باقي ايام كلها ها سفر سفر من هنا خدوها اني اقل او المده التي تبقى لك القصر اذا اقمت لك ثلاثه ايام زودت عن ثلاثه ايام يبقى احنا قلنا يوم السفر يوم الدخول مش داخل في حسابنا المكان اللي هاعطيه هاعطيه اربعه ايام خمس ايام صلاتي كلها هتبقى صلاه تامه لا قصره فيه دخلات يوم السفر ويوم الرجوع هاقعد اقولها إن, ان شاء الله دول مش داخلين في حسابنا اللي باخد حسابنا اعطوه في البلد كام يوم بخلاف يوم دخولك ويوم غروبك ثلاثه كله قصر ازيد كله كله كله تمام, تمام. معادة يوم الذهاب ويوم اللي اقابل وليه تمرر خلاص أحمد احمد بن حبل بقى حسبها بالصلوات انذلك وبعض الناس يقولك انت حنبلي خدوا الكلام ده منين احمد بن حنبل عليه رحمه الله دقيق قوي ووقف قوي مع الاحاديث فما تعتبرش انت حنبلي دي سوبه بالعكس ده لما واحد يقول لك يقول له جزاك الله خيرا ليه ده الحنبل دول من اكثر الناس وقوفا معه الاحاديث ولا مش بقولوا هذا الكلام ادخل اه اطلاقيه بقى وانا عارف فقط بعد الناس اصبق ازهاري فاطلاقيه حنبالي مدرس الحنبالي لا والله يا انا 8 سنين بيشربوني الفقه العنفية يعني انا خي... متخرج بالازعر ما بصين في شهاتي جده حان فيه مش حنبالي خلاص لكن الحقيق قال لان بعده متخرجت ما قلت لا علاقة ليه لا لا, لا, لا, لا. حان فيه شفعي ملكي لا لا لا لا, لا. سيبك من كل ده انا منزه نفسي عن التعصب تماما أه أه ابو حنيفه اخطا في جده و اخطا في جده وانا مع الشافع في جده مع... انا جامع الحق اينما يدور لا علاقه لي بالافراد انا ادور مع حق مع حق بس فقط لا غير فقط لا غير. فلا علاقه لي بال... بال... بال... بالاشخاص الحق بين انا ماشي معه ماشي ايا كان قائله انا ماشي معه بس فلان اخطا لا بد بقول الناقصه لا بد اقول إن, ان عنده خلل بس وده كلامنا بوصلوا لبعض الاخوة ما توقفوني بالامس اصباك راجل من اهل العلم المعاصرين الله يرحمه بقى وتجاوز عنه قلت عنه انه ضعيف كذ. اه اقولي يا باب وانا بتعصب لأفراد حق حق حبيب طب ما لقاعد الان وفدروس علمي بقول ابو حنيف في كذا قال وليس الصواب معه ابو السلية الناس بتقبل هذا بصبر راحب ما فيش مشكلة تيجي تقوله بقى الشعراوي اصبا الغزال يقول لي ايه اه, أه؟ يبدأ لمشي اعب غالك بحنيف واخطى عقول الناس رايحة فين العدي عصمية دي عقول متعبة عايزة دفا صح فبقول اني آه آه احمد بن حمل دقيق او مع النصوص ولذلك اعتقد لما كنت عامل كتاب اسمه نوربان من حوالي من سنه ثلاثة وثمانين عملت هذا الكتاب اسمه نوربان بتكلم فيه عن الخشوع والشك النسيان السلام لما بنتكلموا عن قضية انا لو سويت لي فرادى ازود قبل السلام ولا بعد السلام ابو علي ح... أ... أ... بقول لك بعد السلام وبعد التسليمه الاولى فقط مش التسليمه الثانيه الشافعي يقول لك قبل السلام مطلقا الامام مالك يقول لك مكان بزياده جاز له بعد السلام ومكان بنقصه جاز له قبل السلام يجي احمد بن محمد يقول لك انا اللي بقول لا بالزياده ولا بالنقص انا همم حاجه واحده بس شوفوا الحالات اللي سهى فيها النبي سجد فيها قبل السلام ولا بعد السلام زي ما عمل انا هعمل <تصفيق> هو كده هو ده, ده ده تقول عليه حنبلي اه حنبلي مش بدل يرحمه ابن حنبل لكن معناها صدق لا ترى لي الالف هشوف النبي عمل ايه قال اس ايه حفه تشهد الاوسط لا اقول بقى الزيابة والنقص الكلام اللي قدوه خالص. اتقلب النبي صلى الله عليه وسلم لما سابت تشاوض القصر. سجد امتة. ان كان قبل السلام اسجد قبل السلام. وان كان معدل السلام اسجد بعد السلام. ده يزعل حد. هو حد بن حمال كده. فاحمد بن حمال جي قال انا احسنها كده. انا احسن. هاي كده. اقول واحد وعشرين سوالة. يه? قال تعال. النبي صلى الله عليه وسلم وصل. يوم اربعة. وصل قبيل صلاة الفجر بشيء بسيط جدا طيب صلى في يوم اربعة كان فرض الخمس فروض صلى في يوم خمسة كان فرض خمس فروض صلى في يوم ستة كان فرض في يوم سبعة كان فرض المجموع كان عشرين فرض وصبح فجر يوم تمامية صلى وبعدين اتكر على الله سياتر يبقوا كان فرض واحد وعشرين صارة توصل اي بلد اروح احسبها لنفسي بالصلاه كده هتقعد واحد وعشرين صلاه او اقل يبقى ليك ليه القاص هتزود يبقى عليك التمام من اول صلاه لاخر صلاه واضح يا كده كده على طول قاعد عدها بالايه بالفرض زي ما انا عديت كده زي ما انا عديت تمام ومن هنا ومن هنا كان القول في هذه القضيه وطبعا مش هنختلف لما نقول يوم الخروج ويوم الدخول بس أحمد بن عامز وقالك زباطها بالليل بالصالح لكن الإمام الشافعي والامام مالك وده اللي أنا بكت بيه إن شاء الله بميه انك بتقول ثلاث أيام زي يوم الدخول ويوم الخروج لك القصر يوم لا قصر لك إلا في يوم الدخول ويوم الخروج إلا إذا كنت من أصحاب الحالات اللي كناها سابقا حبسك عوض خارج الجهات المكان غير صالح للإقامة الحاجات اللي احنا استثنيناها دي خلاص يبقى تعرفت مدة القصرة دي اتعرفت اللي قاعد بقى يقوله خمستاشر وعشرة اللي قالوا عشرة استندوا الحديث ده انه لو مكث كانت عشرة ايام طب هو النبي اقام الايام العشرة كلها ما احنا حسبناها يبقى غير صحيح اللي قالوا خمستاشر النبي صلى الله عليه وسلم في الغزمات ما كثى خمسة عشر يوما اول ويا صحيح يقصر الصلاة ايوة دجل عشان ايه عشان ايه غاز والغاز ليس فيه نية, نية اقامة فلا يستدل بهذا وكان الرابح كما قلت هي ثلاث ايام حلاص <تصفيق> ممكن, ممكن ممكن غير ممكن ممكن ممكن ممكن ممكن غير ممكن ممكن ممكن ممكن ممكن وستلد إليها له الواقعه وستلد الي انت تقولي بقى ايه ما هو ممكن كذا عند قاعدة في علم الاصول الدليل اذا تطرق اليه لاحتمال سقط منه الاستدلال فكلامك ده دام داخل فيه ممكن وجايد ولو ما ينفعش يسقط بيه الاستدلال استدلال خلاص ما ينفعش دلاليه بقول انا ليه الواقعه زي ما خدنا قال الايه الواقعه الواقعه حسبناها وهو ده الواقع اللي قدامي خدت من هذا الحكم لما يجي ربنا سبحانه وتعالى يقول القيامة هو يسأل اقول والله فعل النبي ففعل تفتكر تنبوه ولا بتنبوش بس <تصفيق> اما بقى اي حاجه في الشارع انت اي حاجة في الشارع ممكن تقول فيها لا وجايد وممكن وعشان ما ينفعش ده في جغة الشارع يسقط استدلالك بالكامل على طول كده واحفظها قاعدة مني علم النصير بقوله ايه الدليل اذا تطرق اليومي الاحتمال سقط به الاستدلال فانا على عمله بيه الوقع اللي ادامي النبي عمل برحمد النبي عمل بيه اخذها وعد وعشرين صالة عشان لما يلقى الله يقولي هو النبي وعد وعشرين صالة قصره ملا قصرته خلاص انتهت فانا بقول ده يسلح ان تكون حدة لك بإنهال الله الاجابة والله نعم والله نعم خلاص ولو كان الامر اخوشك بقى بيقول انت بتقول هذا تقول ايه ما يدريني ان النبي لو كان جبل عن كده ما كانش يقصر الصلاة لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ان كانني مجرد تقصير اكثر من هذا لبين للناس فكونه فعل وسجد عايز له هو اللي مش عارف صح وربنا قال في انها ايه لقد كان لكم انا همشي وما امشي خلاص نجعل <تصفيق> بس نعم <تصفيق> نعم انا هتكلم عن النوافل بتاعها ما تقلقش 10 نتكلم عن قصر في كلامهم خلصوا ما احنا 18 يعني اللي ما والله ساعة. عن النوافل ان شاء الله انا اللي اللي وعلى اعتبار من الامام احمد بن عاما يقول لها تبقى هو راي كده بالصلاة صليات مصر انا قلت لك اهو برأي الامام ملك والامام الشافعي خلي خل... رأيك رأي شيخك ولا ولي منفعش بأ شيخك بقول لناس يا <تصفيق> خلاص نعم لسه ما تجريبش من الله ده ليش ما تكلمش كده؟ ليش ما تكلمش كده؟ ربنا عليك. انا قلت الكلام ده امبارح والله قلت بالامس قلت في مشاكل مش هقولها غير لما خالص من بناء القواعد. انا ليه دلوقتي بعمل ايه؟ بلت معك قاعدة قاعده. السفر اللي يضيع لك القصر خدنا قاعدة بلت معاك قاعدة القصر قص ولا عزيمه خد دهب. بليت مع... معاك قاعدة المسافة يبديك بليت معاك قاعدة المدة يبديك لسه في قاعدة تانية هابناء معاك وازبر علي ما تتبليش خلاص خلص بنا دعني كان نقول بايا اه نحطي هنا فين ونحطي دي هنا فين نخلص بنا الاول ونخلص بنا الاول ولا نقعد نتكلم في حاجات جانبية والقاعد مش موجودة معانا ها بس نور بقاعد الاول نعم فحنقول اللي بيصدر كل يوم يعمل ايه وحنقول اللي في بلد تانية نعمل ايه ولا مش حضرتك بتجوز هنا وهنا بشوف برضو الموضوع ده مش كده ولا ايه وهنقوم ان هو رايح بلده ودارهم وعنده بيت ويادوب عمل له شقته ويعمل ايه هقول كلنا الله لا عليه عليا ان شاء الله نعم هي هيخسر برضو برده هيخسر برضو برده وبالحته اللي احنا قلنا عليها ان انا لو رايح لا انوي اقامه فحدثه خالص حبث. بس هو ايه هيخلص ورق النهارده يسافر بكره قال تعالى لنا بكره انت عارف بقى المصالح كلها عندنا حلوه كده والمساله ايه كده ويروح قوي يروح خالص فراح قاعد تعالى بكره تعالى بك راح معاه ب كل هيخش في الصاله لانه غير ناوي مش احنا خدنا القعده دي ولا ايه ايوه نعم بالبول يا في يوم في الصلوات حق قدر خلاص يوم اول تصبح باسمك محاسب لك بقى واحد 2 يعني الاخ دي بيقول انا حضروا ان المناسبه سافرت في يوم لازم نعملها احنا احيانا انا النهارده سافرت لها صلاه العشاء وسافرت وانا رايح التاسير على السريره دي نفسيت الليل برده خلاص ما مرش عليا ولا طلع علشان اخيرا اصبحت الصبح اعوض بقى ده اليوم بيوم امبارح لا خلاص انتهى اول يوم هتصبح فيه بنحسب لك بقى ده يوم اقامه خلاص ماشي سؤال طيب ادي يودك نعم اه أنا, يا يا انا قلت كل صلاه هو انت مش تنسى ولا ايه يا بتنسى يا انا كل صلاه مش دي قاعده خدناها من ضمن القواعد هتبركك قبل دخول بلدك هتبقى خص. متى دخلت مش هيبقى اسمك سم... في يوم سفر هيبقى اسمك الحمد لله وصلت مش قولنا فعلا دي طيب ناشي في حد عارف هو الله استحلك الحال الله ابيكوا الحال بواحد اه مراته راحة اللي ولا تخ بقالوا سبع سنين دلوقتي قال له يا الله والله 70000 انت بت ايه احنا وإحنا يا ابني الجماعه الجنائيين الجنائيين كانوا بيذلوا لك قلت خارج بعد اسبوع وإحنا مش عارفين مش <تصفيق> هم عارفين المخدرات ولا عارف ام انت عارف عارف ان الله سنين هاي. هاي. هاي. هاي. ربنا يوريك نعم هيقتلوا بعض ما تخافش كنت معاهم وكلهم عارفين الحكايه دي هم وسطين دول قوي مش بعض، حاجه الحاجه اللي اتفقوا عليها عشان يا. يا دخلت حتى في لي حاجة فين في دول فين فين فين فين نعم <تصفيق> دخل امريخان ده مش كده رايه ده رأيه انا في النهاية التلك كن على رأي مين مالك والشافعي خلاص كن على رأي مالك والشافعي خلاص ليه؟ لان معاهم بريلين قبل كده يؤكدهم ثلاث ايام ان النبي صلى الله عليه وسلم وده اللي بيؤكد النبي يمعها ثلاثة رصة قصار النجام اقول نهى ان الرجل المواجر يقيم فيه آآ آآ مكة ثم رخص له فيه في الثلاثة اياه العمر صعلى هذا فاحنا مع هذا ان شاء الله ماشي ها صحبة ثاني نعم لا يبصر ايه يبصر ايه ده الجنائي ده <تصفيق> نعم انا والله ما سامع احد يبلغني واحد بس الليرب عليك واحد ها الاخ باحمد بس طب ماشي نحن لو قلنا ان في رخص هيبقى عليك فيها ود وهي الرخص التي ان لم تاخذها تبتليك بالضغط يعني عبدالله لما يكون في جوع مخمصه او عطش ولا تجد ماء ولا طعاما ونفس ونفسك هيروح لتموت وليس امامك الا الميته او الخمر فليترخصك ان انت تاكل الميتة تشرب الخمر فتقول لو ما قلتش اشهدش ايه احوال ستكون علينا خلاص ليك رصده الاستاذ لما بعد والنبي لاعب على الصائم صام وما على الموقر فتر لكن لما وجد جلب حوالين غضب قد صام ثم غشي عليه قال ليس من البر الصيام الصفر خلاص ده استرد من امرك في مخير فيه لكن احنا اتفقنا الى في الصلع الراجع فيه انك مش مخير فيه انه عزيز ما حضرت معانا الكلام ده لا تلومنا لي يا الصبح لو في نعم المؤمن كيلو عند السوق طيب احنا اول ما شفتك كنت معانا بالح كنت معانا ايه تسأل نفسك اسأل نفسك انت دخلت مكة قبل ما العشاء ولا بعد ما أذنت دخلت مكة انت بعد العشاء اسأل نفسك باقي على القاعدة اللي قلنها تبقى العشة ايه طيب ايه والمسكولة موضو الصح احنا قولنا كل فرض اللي يؤذن عليك وقت ما أذن شبه. وقت ما الله هو أكبر أذن عليك فين؟ وارى البلد يبقى قصر جوه البلد يبقى تمام بره البلد يبقى قصر حتى لو بعد كده صليته جوه البلد ماشي ماشي ما احنا قلنا القاعده اهو قاعده الانتفاع ماشي ها ساعه يبقى عندنا بعد هذا ان شاء الله تعالى الموافي في السفر انا عايز اقول حاجه ما فيش واحد بقى يقول يا عم ما انا اقدر اصلي ان اقدر اصلي يا اخي الله يهديك انت تريد ان تقول بذلك انك اشد ورعا من رسول الله اشد ورعا منه اشد حرص على فترة منه احنا اتفقنا كده ان الاصل في العبادات المعنى ما لم يرد نص بيه العباح فما تتفذلكش وتيجي انت تصلي نوافل الا ما ثبت ان النبي قد صلى. فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى كان نفل فيه السفر نفل كان ايه في السفر أربعة أربعة عايز البيان والتوضيح إذا ان شاء الله هلجيني غلب بإذن الله تعالى أقول لك ايه هو أنه في التي يباح لك في السفر أن تصليها ويبقى ليك معاها رخصة كمان حلوه أي يعني نصليها وليك معاها رخصة جميلة أي وعتقد منها حكم تاني خلوة أي أو حكمين ودول ان شاء الله تعالى هنعرفهم غدا بإذن الله تعالى أن يسر الله لنا اللقاء أنا أعجل حاجة طبعا اتو عارفين ان جدايات المليون ومكرة وبعده في اعياب الكافرين عن المنزل المساره المصارى ما مش كافرين برضو اعياب مش كافر ولا ايه فطبعا الطريق النهارده احنا اقول انجل على غير العادة يعني فطبعا اتوقع بقى في اليومين دول اسبحان في الطريق طبعا لو نصيمين ولا حاجه فعلى طول هتلقون في السوارع السوارع الزحمة تقولي بقى ان انا متاخر ما قلتلاش مش جاي لما بقى مش جاي بقول لك يا بقولي قبلها مش جاي يا ابني ابن احمد بقول له انا مش جاي فهيعرف ان انا مش جاي لكن ما ما تقلقش ان انا مش جاي يبقى حضرتك ان شاء الله تعالى انت زوجني مستنيني ما تقلقش ما تستعجلش وما تخليش الشغل يغلك واحدة هو مش جاي. واسمع قل الله الله اللهم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك و اتوب اليك اللهم تحبل منا امين امين اقول لا اله الا الله واستغفر الله العظيم لي ولك واشكر لك حسن سماعكم و اريك مدار الله عليك